بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل وصحبه ولا بعد توقفنا عند درسنا باب المسابقة والمغالبة وذكرنا أنواع المغالبة والمسابقة وما يجوز فيها العوض وما لا يجوز فيها قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الغصب الغصب قال وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق هذا تعرفه اغتصب فلان أرضا أي أخذها بغير حق اغتصبه أي أخذ أي شيء بغير حق قال بعض العلماء ويشترط أن يكون فيه استيلاء وقهر نعم أما لو أخذه خلسة لا يسمى غصبا يسمى اختلاسا لكن لو أخذه على سبيل القوة والتهديد هذا يسمى غصب لكن لو أخذه على سبيل الخفية يسمى اختلاسا يسمى اختلاسا فهنا قال المؤلف وهو الاستيلاء يعني استيلاء فيه قوة فيه قهر أما لو أخذه بغير حق فهو إما مختلس إما خائن يعني يكون مؤتما على أموال فيأخذها يكون خائنا لا يسمى غاصبا فهذا هو الضابط قال وهو محرم باتفاق أهل العلم لحديث من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أرضين متفق عليه طوقه أي ضيق عليه جعله كالطوق وجد في بعض الروايات من أخذ شبرا ضيقت عليه جهنم ضيقت عليه جهنم نعم وهذا الحديث فيه حرمة الظلم والاغتصاب ولا يجوز ذلك نعم والاغتصاب يكون في الأموال والعقار أما في مسألة الحدود فهذا له حد إما نعامل معاملة الحرابه وإما غير ذلك أما في مسألة الاستيلاء على الأموال فذاك يسمى اغتصاب وهذا يسمى غصب قال وعليه رده لصاحبه ولو غرم أضعافه نعم الصواب أن الغاصب يضمن نقص نقص المقصوب بأي حال كان حتى ولو كان النقص بالسعر نعم الغاصب ضامن لأنه أخذه بغير حق لأنه أخذه بغير الحق قال ولو غرم أضعافه يعني غرم دفع في هذا الغصب أضعاف ماله كذلك يتحمله لأنه أخذه بغير حق قال وعليه نقصه عليه نقصه أي أنه يتحمل النقص يتحمل النقص الذي حدث بسبب غصب الأرض وأجرته ومدة مقامه بيده وضمانه إذا تلف مطلقا وأجرته أي مكث في هذا بنى بيتا زرع أرضا ما زرعه وما فعله وما حصده هذه المدة هو الذي يجلس فيها جلس فيها هذه تعتبر أجرته نعم وضمانه إذا تلف مطلقا سواء تعدى أو لم يتعدي سواء فرط أو لم يفرط مطلقا فهو ضامن فهو ضامن والأيدي التي تضمن الأموال هي ثلاثة أيدي التي تضمن يد متعدية الأولى اليد المتعدية ما هي اليد المتعدية كل من وضع يده على مال غيره ظلما تسمى يدش يد متعدية كل يد وضعت مال يعني يدها في مال محرم تسمى ماذا؟ يد متعدية اليد المباشرة فمن أتلف نفسا أو مالا بغير حق عمدا أو سهوا أو جهلا فإنه ضامن اليد المباشرة أي الذي يقع منه جهلا أو يقع منه ماذا؟ سهوا أو نسيانا أو ما شابه ذلك بغير حق أو سهو فهذا يعتبر ماذا؟ جاهلا مثال ذلك يعني ضرب بيده شخصا ف... يعني أصابه بجراح أو... أو كسر شيئا بيده وهذا ليس عن تعمد هي لكنها مباشرة أي باشرة السقوط أنا الآن معي هذا الكاس فعلت هكذا فسقط الكاس فانكسر هذه تسمى يدي مباشرة ما عملته عمدا يعني عن غير قصد واضح عن غير قصد لكن يقولون هي ضامنة فإن كسرت هذا فضامن واضح طيب الثالثة اليد المتسببة اليد المتسببة فمن فعل ما ليس له فعله في ملك غيره أو في الطرق أو تسبب لإتلافه بفعل غير مأذون فيه فتلف بسبب فعله شيء ضمينه نعم اليد المتسببة رجل حفر بئرا في طريق الناس فسقط شخص في هذا البير من المتسبب الذي إيش حفره الذي حفره هو ليش المتسبب تضمن لماذا لأنه حفر في مكان ما ينبغي له أن يحفر أي تعدى تعدى على الغير فعل ما ليس له فعله لا يجوز له في ملك غيره أو في ملك عام مثل الطرقات الطرقات هذه تعتبر ماذا عام نعم فلا يجوز له ذلك هذه ثلاثة أيدي هكذا اليد الغاصبة المتعدية واليد المباشرة واليد المتسببة واليد المتسببة طيب قال وزيادته لربه المؤلف هنا قرر أن زيادة الغصب يعني مثال رجل غصب أرضا فزرع فيها فأنبتت أشجارا ظاهر كلام المؤلف يدل على أنه يجوز أخذ الزيادة يعني يأخذ الأرض الذي غصبت منه وزيادة إيش؟ ما زرعه الغاصب ما زرعه الغاصب يعني القول الثاني قالوا له الأصل وأما الزيادة فللغاصب ترجع إلى الغاصب ترجع إلى الغاصب فيقولون هو صاحبه فيرجع إليه وهناك قول جمع بينهما قال إن كانت الزيادة تستطيع يستطيع أخذها فيأخذها وإن كان لا يستطيع تبعا للأصل فهي تبعا للأصل لقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس لعرق ظالم حق أي ليس له أي شيء يأخذه نعم أي شيء يأخذه على أن الحديث فيه مقال لكن العمل عليه وهذا قول أقرب إلى الصواب قول أقرب إلى الصواب قال وإن كانت الأرض وإن كانت أرضا فغرس أو بنى فيها فلربه قلعه لحديث ليس لعرق ظالم حق رواه أبو داود الصحيح أنه يأخذه على هذا التفصيل إن كان يستطيع أخذه أخذه وإن كان لا يستطيع يعني مثل بناء يعني مثال خمسة أدوار عمارة يبنيها وحفر أساسا عميقا مستحيل ليقلعه فهنا يقول بعض العلماء يأخذه, يأخذه هل يطالب حقا لا لا يطالب يقال له أخذه بالمدة الذي أنت جلست فيها في أرضه واضح نعم قال ومن انتقلت إليه العين من الغاصب وهو عالم فحكمه حكم الغاصب إذا عرفت أن هذا الرجل غصب هذه الأرض لا يجوز لك أن تشتري منه لا يجوز لك أن تشتري منه لماذا؟ لأنك لو اشتريته اشتركت في الإثم اشتركت إيش؟ في الإثم يعني تكون ماذا؟ آثم تكون آثما فقوله إذا انتقلت العين من الغاصب وهو عالم فحكمه حكم الغاصب نعم فلا يجوز أن يأخذ مال أخيه ولا أن يشتري وهو يعلم أن هذا الغاصب أخذه بالقوة والقهر قال رحمه الله تعالى باب العارية والوديعة ويقال العرية وقال وبالتشديد أفصح يقال عارية ويقال عرية عرية نعم قال العارية أو العرية العرية إباحة المنافع يعني أتى ماذا وبعض العلماء يقول العارية هي ما لا يجوز منعه ما لا يجوز منعه من المنافع ما لا يجوز منعه من المنافع وضابط من احتاجها من احتاجها أن يكون غناء المالك وحاجة المستعير غناء المالك وحاجة المستعير ما معنى غناء المالك أي أن المالك غني عنها وحاجة المستعير أي الذي يطلبها فلا يجوز ذلك واختلفوا ما هي منهم من يقول هي الزكاة ومنهم من يقول هي المتاع الآثات التي استعملها البشر بينهم البين مثل الدلو والأواني وغير ذلك هذا يسمى ماعون وكما جاء في قول الله عز وجل ويمنعون الماعون قال ابن عباس الدلو والحبل أو هكذا أو الدلو والإناء هذا يسمى ماعون عارية يستعير من نعم يستعير من يستعير من على أن المالك غني إن كان المالك لها محتاج إليها وهذا يريد الاستعارة يجوز له أن يمنع لكن إن كان غنيا لا ليس هو في حاجة والمستعير محتاج فهنا لا يمنع لا يجوز لا يجوز أن يمنع لكن متى يمنع إذا كان عنده حاجة يقول مثلا اعطيني سيارتك وهو يحتاج السيارة يوميا يذهب بها يعني يجوز له الامتناع لكن من الذي لا لا يجوز له الامتناع ما كانت ما كان هو عن غنى عنها وحاجة المستعير إليها وحاجة المستعير إليها قال وهي مستحبة لدخولها في الإحسان والمعروف نعم قال صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقه نعم هي من باب الإحسان العارية أو العالية من باب الإحسان مستحبة فلا حرج أن الإنسان يستعير من أخيه شيئا ولا تدخل في باب المسألة نعم لأن باب المسألة أخذها والاستفاد منها يعني بدون رد أصلها لكن الاستعارة استفادة ثم رد أصلها وقد استعار النبي صلى الله عليه وسلم عدة, عدة الحرب من صفوان وأيضا استعار بعض الصحابة من بعضهم والعمل عليه قال إن شرط ضمانها ضمنها أو تعدى أو فرط فيها ضمنها وإلا فلا هذه مسألة خلافية على ثلاثة أقوال هذا القول الذي ذكره المؤلف هو قول لبعض العلماء أن العارية إذا اشترط صاحبها قال هي ضمان عليك إن حدث شيء مكروه سواء تعديت أو لم تتعدي يعني أعطى له شرطا هذا قول أنه يضمن القول الثاني لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط القول الثالث قالوا يضمن لماذا؟ لأنه هو الذي طلبها هو الذي طلبها لكن الظاهر والله أعلم أنه لا يضمن إذا, إذا لم يتعدى ولم يفرط هذا هو الصحيح نعم أما كلام المؤلف هو قول مرجوح قال الوديعة ومن أودع وديعة فعليه حفظها في حرز مثلها ولا ينتفع بها بغير إذن ربها الوديعة أنا أتي وضع شيء عندك أمانة عرفها بعض العلماء هي الأمانة التي توضع في يد غير صاحبها أمانة توضع فيعطيك شيء ويقول لك هذه أمانة أو دعها عندك هذا الرجل يجب عليه أن يحفظ يحفظ هذه الوديعة ويجب عليه أن يضعها في مكانها الصحيح إن كانت مالا ففي الخزانة وإن كانت آآ آآ سيارة فيؤمن السيارة إن كانت بهيمة فيضعها في الحضيرة واضح الآن طيب إن تلفت إن تلفت الصحيح من قوالها العلم وهو قول الأكثرين أنه لا ضمان عليه لأنه محسن لأنه ماذا محسن والله عز وجل يقول وما على المحسنين من سبيل فهو محسن فإن تعدى تعد أو فرط ضمنا فإن لم يتعدى ولم يفرط لا شيء عليه لا شيء عليه نعم ولا يجزل أن ينتفع بها بغير إذن ربها وضع عنده وديعة يجوز له أن ينتفع بها إلا إذا استأذن إذا استأذن من صاحبها لا حرج أن يستنفع بها ولا يسمى قرضا لأنها صاحبها وضعها عنده قال استعملها و... تريد تستعملها ما تريد تستعملها هو ليس قرض إنما هي أمانة تحافظ عليها حتى يرجع صاحبها واضح طيب قال باب الشفعة الشفعة هي من الشفاعة مأخوذ من الشفاعة وهي عكس ال... وهي التزاوج الشفاعة التزاوج ضد الوتر الواحد قال وَهِيَ استِحْقَاقَ الْإِنسَانِ إِنتِزَاعِ حِصَّةِ شَرِيكِهِ من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه استحقاق الإنسان انتزاع حصة حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه اثنان اضرب لكم مثالا اثنان اشتركا في أرض هذا له النصف وهذا له النصف واضح فبدى لواحد منهم أن يبيعها فبدأ لواحد منهم أن يبيع حصته ما باعها لشريكه باعها لمن لرجل غريب هنا الشريك يجوز له أن يأخذ الحصة بالقوة لأنه له حق حق الشفعة لأنه له حق الشفعة استحقاق الإنسان انظر انتزاع حصة شريكه شريكة الذي باعها من يدي من انتقلت إليه إيش ببيع ونحوه هدية هبة واضح فيحق للشريك أن يأخذ إيش أن يأخذ الحصة يقول لا أنا سآخذها أنا سآخذها وهو أحق بذلك ما هو الواجب الواجب عليك أيها الشريك إذا كنت مشارك لصاحبك تقول يا أخي أناس أبيع لك حصتي الواجب تقدم الشريك ما ما ينبغي لك أن تقدم إيش غريبا لأن قد الشريك ما يوافق فالشريك له حق الشفعة الشريك له حق الشفعة فإن وقع منك أنك بعتها أو وهبتها فهنا يحق للشفيء للشريك أن ينتزعها بقوة نعم ينتزعها بقوة وأيضا يشتريها ويصبر على ذلك هذا هو الشفعة واضح هذا هو الشفعة أي أنه مستحق لهذا. قال وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم. اختلف العلماء، منهم من يقول هي خاصة بالعقار بيوت أراضي، ومنه من يقول الشفعة في كل مال لم يقسم، كما جاء في الحديث. فلذي يظهر أنها أعم أنها عام، أنها عام في كل مال لم يقسم في كل مال لم يقسم عام وليس خاصة بالعقار وليس خاص بالعقار. قال لحديث جابر رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة متفق عليه ولا يحل التحيل لإسقاطها فإن تحيل لم تسقط لحديث إنما الأعمال بالنيات نعم الآن الشفعة في كل مال اشترك فيه اثنان ثلاثة أربعة يحق لهم الشفعة فإذا قسمت الأراضي أو البيوت أو المال هنا سقطت الشفعة مثال أرضية كبيرة متشارك فيها ثلاثة قسمت لهذا واحدة وهذا واحدة وهذا واحدة, وهذا واحدة. حدة الحدود ووضعت الطرق هنا لا شفعة فيحق لهذا أن يبيع لغريب لماذا؟ لأنه معه حدود معه قسمه واضح لكن إن لم يكن هناك حدود بينهم يعني متشاركون معناه أنه لا لا يجوز له أن يبيع لشريك لخارج وإنما يبيع لمن؟ شريكه الذي معه فأما إذا قسمت جاز البيع واضح واضح نأتي إلى مسألة الجار هل له حق الشفعة جارك في البيت جارك في الأرض هل له حق الشفعة إذا أردت أن تبيع أرضا أو تريد تبيع بيتا هل يجب عليك أن تأستأذن من جارك خلاف بين العلماء القول الأول قول الجمهور قال إذا صرفت الطرق وقسمت وحدت الحدود لا شفعة للجار لا شفعة للجار واضح. القول الثاني قالوا شفعة الجار ويستدلون بحديث الجار أحق بسقبه. الجار أحق بسقبه. قالوا السقب أي شفعة وغيرها. وهناك قول ثالث قال إن كانت الدار أو الأرض بينهما رابط كممر أو في ناء دار يربطهما فلهم حق الشفعة. وأما إن كان ليس بينهما فلا شفعة له مثال يعني بيت بيتان بيتان في فناء واحد هذا السور هم في فناء واحد ما قسم السور بينهم يعني في شيء رابط بينهما أو اشتركا في ممر اشتركا في ممر وكلهم له نصيب من هذا الممر لهم نصيب من هذا الممر ومثله الأرض أيضا هنا يقولون إذا اشتركا فلهم حق الشفعة وهذا هو الصحيح إذا اشتركا في شيء له حق الشفعة الجار إن لم يشترك ليس بينهما لا فناء دار ولا أي شيء فليس له حق الشفعة وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام الجار أحق بسقبه أي الجار أحق بالود والمحبة وعدم الأذية هذا معنى الحديث بسقبه أي له حقوق أي أنك لا تؤذي ولا فهذا هو قالوا أما إذا تحيل أراد الحيلة لإسقاط يذهب عن آخر ويقول له بعتك بمليون لكن أنا سأخبر صاحبي وأقول بعته باثنين وثلاثة مليون فيأتي إليه ويقول أنا بعت هذه الحصة بثلاثة مليون أنت هل ستدفع قد يكون الشريك ما عنده هذا المبلغ فيتحايل حتى يسقط إيش؟ يسقط شفعة هذا الشريك هذا حرام ما يجوز قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأعمال بالنيات فإن كانت هناك حيلة حرم ذلك يحرم عليه ذلك واضح فيحرم عليه أن يحتال يحرم عليه أن يحتال قال باب الوقف الوقف قال وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنافع تحبيس الأصل وتسبيل المنافع والوقف هو من الصدقات التي تسمى صدق الجارية وقد أجمع العلماء على استحبابه إبقاء الأصل مع انتفاع بالمنافع أو تجعل المنافع سبيلا قال وهو من أفضل القرب وأنفعها إذا كان على وجه بر وسلم من الظلم قوله على وجه بر خرج بذلك الوقف المحرم لشرك ببدعة أوقف أرضا للمولد النبوي أوقف أرضا لرباط صوفي أو حزبي أوقف أرضا لقبر فلان من الناس هذا حرام نعم وله حرمة وسيلته إن كان شرك فأوى يعني ماذا يأخذ إثم المشرك لكن لا يعد المشرك لكن آثم يدعم الاشراك نعم قال وهو طيب وأنفعه إذا كان على وجه البر على وجه البر أي على وجه الصلاح نعم وجوه البر على وجه الصلاح وعلى وجه الطاعة وسلم من الظلم أي سلم من الظلم اشترط الفقهاء في هذا الوقف على جيات البر أنه لا يكون للورث فيه دخل، نعم لا يكون للورث فيه دخل في هذا، فلا ينبغي للورث أن يتصرفون فيه، إنما يكون هو للمسلمين. قال الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات العبد قط عمله إلا من ثلاث صدقة جارية، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم. نعم وقالوا الصدقة الجارية هي التي تبقى لا تذهب والذي يبقى هو إيش الوقف قالوا عن ابن عمر قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس هو أنفس عندي منه يعني أغلى وأثمن قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول ما متفق عليه نعم هذا الذي ذكره في الحديث أن أصل الوقف أنه يبقى الأصل وتسبل المنافع تجعل تجعل سبيلا والوقف لا يورث ولا دخل للورث فيها ولا يوهب ولا شيء إنما هو صدقة على من ينوي بها يقول هذه صدقة لطلاب العلم فما تكون إلا لطلاب العلم أو صدقة للفقراء والمساكين فيكون كذا أو يقول صدقة لفقراء ومساكين قرابتي فلا حرج من هذا يحدد ذلك يحدد ذلك أما عمر أطلق فقراء والقرب والرقاب في سبيل الله وابن السبيل والضيف أيضا ماذا والضيف قال لا جناح على من وليها أي كان قائما عليها أن يأكل بالمعروف يأكل بالمعروف الذي تعارف ووو يطعم صديقا لا حرج غير متمول بالمال أي يأخذ منها ويتاجر ياخذ من هذه الصدقات ويتاجر أو يبيع فيها لا حرام لا يجوز بيع أي شيء سبيل لا يجوز بيع أي شيء وضع سبيلا وقفا لا يجوز ما سبيل لا يجوز لك بيعها أما إذا كان ما غير سبيل تدفع عليها فاتورة الماء يجوز لك أن تبيعه أما سبيل لا يجوز لك أن تبيعه واضح نعم قال وأفضله أنفعه للمسلمين نعم أفضل الوقف ما كان أنفع لمن للمسلمين ينتفعون به قال وينعقد بالقول الدال على الوقف ينعقد بالقول إما صريحا وإما كناية الصريح أوقفتك سبلت والكناية تركتها في سبيل الله أو ادخرتها أو كذا أو ما شابه ذلك من النية الكناية مع النية نعم قال ويرجع في مصارف الوقف وشروطه إلى شرط الواقف حيث وافق الشرع الواقف يرجع في وقفه إلى نيته قصدت من في وقفك من المستفيد قال فلان وفلان أو طائفة من الناس أو صفة من الناس أو كذا يرجع إلى ما فعله إن وافق الشرع إن لم يوافق الشرع أوقف ثم مات هل يحول يبدل نعم قول أكثر العلماء أن الوقف المحرم يبدل أوقف هذه الأرض أو هذه الأراضي لرباط الصوفية معهد من معاهد الصوفية يدرسون يقال لا ينفد ماذا العمل؟ العمل اجعل هذه لمعهد سني انظر بدل أن يكون معهد صوفي حوله إلى معهد سني لا بس أوقفه أوقف أرضا لولي من الأولياء قبر مقام أوقف هذه الأرض مات هذا الرجل يجب أن يغير الوقف لأنه لم يوافق الشرع إلى أين إلى مسجد يعني شيء ينتفع به إيش المسلمين ما وجد مسجد بجانبه بئر أهم شيء أن يكون ماذا أعم من ذلك ودليع ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة يا عاش لولا أن قومك حديث عهد بإسلام، لهدمت الكعبة، ولبنيته على قواعد إسماعيل، ولجعلت لها بابين، باب يدخلون منه وباب يخرجون منه، ولا أنفقت أموالها في سبيل الله. الشاهد، أنفقت أموالا في سبيل الله. الأموال التي توضع كانت في الكعبة عند الأصنام هي لمن؟ للأصنام، حرام. لكن النبي استبدلها بدل من يضع في حرام يضعها في ماذا؟ في شيء حلال، في شيء حلال، لا حرج من هذا. نعم، لا شيء من هذا أنه يضعها في سبيل الله وتحول. فأما إن وافقت الشرع، يجب عليك الوفاء به. لم توافق الشرع، يجب عليك استبداله. يجب عليك استبداله ولا تنفذ الوصية، ولا تنفذ الوصية. قال ولا يباع، ما يجذب على الوقف إلا أن تتعطل منافعه. فيباع ويجعل في مثله أو بعض مثله رجل أوقف مسجدا فتعطل المسجد أهل القرية هاجروا ما بقي أحد هنا اختلف العلماء منهم من يقول يبيع الأرضية هذه أو يبيع المسجد أو يفعل أي شيء فيبني مسجدا آخر في منطقة أخرى واضح الآن أو شيء في المسجد ما ينتفع به الناس يبيعه ويشتري مثلا بدله في مسجد آخر أو وهناك من العلم من يقول لا لا يجوز ذلك والصحيح أنه يجوز انتقال الوقف ودلع ذلك فعل عمر رضي الله عنه حينما سئل عن مسجد في الكوفة فأمر بإبداله أو كذا وسنده حسن فالصحيح أنه يجوز لك إبدال إبداله إذا تعطلت منافعه، إذا تعطلت المنافع. طيب إذا لم تتعطل المنافع، ما تعطلت المنافع؟ لكن الناس غير مستفيدين من. هنا مسألة أخرى. الأولى تعطلت المنافع. ما في أحد في المسجد خلاص، والقرية لا يوجد فيها أحد. تعطلت المنافع، ما أحد ينتفع فيه لكن هنا موجود المنفعة. مثال معكم ميكروفونات زائدة على المسجد هذا. زائدة. هل إذا زاد ما ينتفع به ليس معنا تعطوات المنافع لكن ما ينتفع به هل يجوز لي أن أنقله إلى مسجد آخر أم يجب علي إبقاؤه هنا وقع خلاف بين العلماء منهم من يقول يجوز لك نقله إلى مسجد آخر يجوز لك نقله إلى مسجد آخر ومنهم من يقول لا لا ينقله إلى مسجد آخر إذا كان صاحبه أوقفه لهذا المسجد وهذا هو الصحيح لا ينقله حتى لو كان كثير نعم حتى لو كان كثيرا واضح الان فلا يجوز له ان ينقلها لكن ان عطلت تلك المكرفونات كانت معطلة يجوز له ان يبيعها ويشتري مكرفونات اجدد منها وسليمة واضح لكنها ما زالت موجودة لا تقول لا اخرجها سانقلها الى مسجد اخر ما ينبغي هذا واضح الان فاو وضع سلما للمسجد ما ينبغي لك ان تستخدمه في البيوت وغير ذلك هذا هو فلا يجوز له أن يتصرف في هذا إنما ينتقل بهذه الحالات التي ذكرناها لكم واضح طيب قال رحمه الله تعالى باب الهبى والعطية والوصية الهبى يعني هي من ال, ال, ال الهدية وهبت لك أي أهديت لك يقولون هكذا والعطية أعم أعم العطية يدخل فيها الهدية وغير الهدية نعم وأما الوصية فهي تبرع بعد الموت يتبرع بشيء لكن يكون بعد الموت قال وهي من عقود التبرعات عقود التبرعات ليست لازمة عقود التبرعات ليست لازمة إلا إذا أنفذها أما بمجرد النية ما تكون لازمة مثال رجل قال لشخص قال أنا سأعطيك سيارة وما أعطاها السيارة هل هذا الشخص يطالبني بالسيارة؟ لا لماذا؟ لأني أنا متبرع أولا وثاني لم أعطيه حتى يقبضها فيمتلكها واضح؟ إنما وعد فاحتمال يكون تخلف احتمال يكون سهى احتمال يكون كذا لا ينبغي له أن يطالب يقول اتني هذا واجب هذا حقي لا لأن هذا تبرع وليس واجبا واضح بعضهم إذا قال له هدية يفرح وين الهدية هات الهدية يريد الهدية لا ما أعطاك ما أعطاك واضح نعم قال فالهبة التبرع بالمال في حال الحياة والصحة يهبه هدية يهبه هبة والعطية التبرع به في مرض موته المخوف منهم من قال هذا ومنهم من قال هي أعم وهذا هو الصحيح أن العطية أعم سواء كان بمرض مخوف أو غير ذلك يسمى ايش عطية والوصية التبرع به بعد الوفاة نعم الإنسان ما يوصي إلا إذا مات أما وصية في حال حياة تبطل وصية ما تقع في حال حياة ما تسمى وصية إنما في حال حياة تسمى تبرع تسمى هبة تسمى عطية لكن الوصية متى تنفذ بعد الموت فهذه من الأخطاء الشاعر أن بعضهم يوصي وهو في حال حياته يوصي في حال حياته لي في لحظته لا الواجب عليه أن يوصي بعدما ماته أن يوصي أيش بعدما ماته قال فالجميع داخل في الإحسان والبر كل هذا إحسان وبر وليس لازما فالهبى من رأس المال والعطية والوصية من الثلث فأقل لغير وارث على خلاف في العطية وعلى إجماع في الوصية أن الوصية لا جزلك أن تتبرع بثلث مالك زيادة على الثلث لكن فما دون يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه سعد قال يا رسول الله أريد أن أوصي بمالي قال الربع النصف قال النصف كثير حتى قال الثلث قال والثلث كثير يعني إذا كان أقل فهو أفضل إنك انتدر ورثتك أغنياء خير لك من أن إيش؟ عالة يتكففون الناس يعني لو تتركهم أغنيا خير لك من أن توصي قال فما زاد عن الثلث أو كان لوارث توقف على إجازة الورث المرشدين يعني إذا زاد على الثلث وقع أبوك في خطأ فزاد في الثلث هذا يرجع إلى الورثة يا ورثة أتربون قالوا لا نعطيه الثلث من أوصى والباقي يسحب واضح يعني رجل مات فأوصى نصف المال لوارث من الورثة أوصى نصف المال لوارث من الورثة أوصى لغير وارث أيضا في نصف المال يقال للورثة هل أنتم موافقون قالوا لا مال كثير إذن إيش يفعل يعطى لذاك الذي أوصي له الثلث ويأخذه الباقي أو أوصى لوارث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث أوصى وارث يرجع إلى من الورثة لماذا رجعنا إلى الورثة لأن الورثة هم أحقوا بالمال بمجرد موت الميت انتقل المال إلى من إلى الورثة فهم أحقوا به إن شاء أعطوه كله يجوز وإن شاء أخذوا حقهم واضح فقول المؤلفة ما زاد على الثلث عن الثلث أو كان لوارث واضح ما هو توقف أي تقف الوصية على إجازة الورثة المرشدين يعني تتوقف على إجازتهم أي هل يجوز أن نعطيه قالوا لا امتنعنا قالوا نعم أعطيناه واضح قال وكلها يجب فيها العدل بين أولاده لحديث اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم متفق عليه نعم الواجب على الأب أو الأم أن تعدل بين أولادها ذكورا وإناثا في حال الحياة أما من يقسمهم لهم على أن للذكر مثل حظ الأنثين في حال الحياة هذا خطأ هذا قول مرجوح قال به بعض العلماء لكن الصحيح أنهم يقسمون بالسوية لقول النبي عليه الصلاة والسلام سووا أو ساووا بين أولادكم في العطية ساووا بين أولادكم والسوية يكون الذكر مثل حظ الأنثى ليس هناك إنما متى يكون الذكر لو حظ الأنثين إذا ماتا أما في حال حياة أراد أن يهب يهب ماذا بالسوية قال وبعد تقبيض الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها إن أعطيته هدية أو هبة لا يحل لك الرجوع حرام كبير من كبار الذنوب إذا أعطيتها ثم تقول أعطيني لا كبير من كبار الذنوب إلا إذا كانت هناك مصلحة أن تعطي أفضل منها تعطي أفضل منها أو تخيره بشيء أفضل لا حرج لكن تأخذها هكذا لا لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث العائد في هبته أي الذي يرجع في هبته كالكلب يقي يقي ثم يعود في قيئه هذا دليل على أن القي حرام يعني مثل الكلب الذي أخرج قيئه ثم بلعه يعني شبه النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعطي العطية مثل الكلب الذي يقي يعني مثل السوء هذا مثل سوء من يرضى أن يكون هكذا ما أحد يرضاه نعم. قالوا في الحديث الآخر لا يحل رجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. رواه أهل السنن. الحديث مختلف فيه وأقرب الأقوال أنه حديث حسن. استثنى من ذلك الوالد إذا أعطى لولده هبة فرأى أن الولد فرط أو أن ما أحسن فيها يجوز له أن يتراجع. هذا خاص بمن؟ بالوالد. طيب الوالدة. كذلك إنما خرج الوالد مخرج الغالب أما غيرهم لا لا يجوز قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها نعم هذا هو الأفضل أنه يقبل الهدية من باب تطيب النفوس ومن باب سلة السخيمة أي الحقد والحسد والضغينة فلا بأس من ذلك قال أولي الأب أن يتملك من مال ولده ما شاء ما لم يضره أو يعطيه لولد آخر أو يكون بمرض موت أحدهما لحديث أنت ومالك لأبيك الحديث مرسل أنت ومالك لأبيك لكن يجوز للوالد أن يتصرف في مال ولده لكن بشروط ما ذكرها المؤلف وهذا هو القول الصحيح يأخذ منه المال ما شاء لكن لا يضره واحد ثانيا لا يعطي لولد آخر يعني يأخذ من مال ولده حتى يعطي ل لماذا لأخيه الأب يعطي لمن لأخيه يقول لأنه ما عنده مال لا هذا أنت أنت أيها الأب مالك مال ولدك يجوز لك أن تأخذ منه لكن أما أن تأخذ وتعطي هذا ما يجوز لك إنما لك اختصاصا هذا يسمى إيش اختصاصا وتعرفون بيع الاختصاص يذكره بعض العلماء أنه لا يجوز بيع الاختصاص فإن كان مختصا به ما يجل له أن يبيع أو يعطي واضح الآن أيضا أو يكون بمرض موت أحدهما يأخذه ب... لأنه يخشى أن يحدث إذا مات يرجع إلى الورثة ورثة الولد يريد أن يأخذ من المال قبل هذا لا يجوز له نعم. قال وعن ابن عمر مرفوعا ما حق مرء مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده متفق عليه هذا الوصية ما حق مرء حق واجب وبهذا استدل بعض العلماء على أن الوصية واجبة مطلقا وهناك من أهل علم قال أن الوصية مستحبة كما قال ربنا عز وجل من بعد وصية يوصون بها أو دين يعني إنشاء وهناك قول ثالث فصل قال إن كان عليه حق عند ناس يجب أن يوصي وإن كان ليس عليه حق يستحب له الوصية وهذا هو القول الراجح لقول النبي عليه الصلاة ما حق مرأة مسلم له شيء قال له شيء يعني عليه يريد أن يوصي فيه عليه هنا يقولون عليه يعني يريد أن يوصي فيه أو يريد أن ينبع على شيء فلا يبيت في هذا إلا وصيته مكتوبة عنده معناه إذا كان ما عنده أحد فلا يوصي به قاله في الحديث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث رواه للسنة وهو حديث حسن وعليه إجماع السلف لا وصية لوارث وفي لفظ إلا أن يشاء الورثة هذه اللفظة ضعيفة جدا فهي من طريق إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف وأيضاً روايته مخت... يعني منكرة فيه نكارة فيه نكارة وقال الحافظ في هذا الحديث سناده واه أي ضعيف جدا إلا أن يشاء الورثة لكن العمل عليه لماذا العمل عليه لأن المال هو حق لمن للورثة فهم المتبرعون يجز لهم أن يردون ذلك قال وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه غناء ورثته ألا يوصي بل يدع ترك كلها لورثته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من انتذرهم عالة يتكففون الناس متفق عليه والخير مطلوب في جميع الأحوال فإذا كان مالك قليل ما ينبغي لك أن توصي إنما توصي إذا كان مالك كثير إذا كانت هناك حاجة للوصية أما الغير لذلك الورثة الذين سيرثونك هم أولى من ذلك فأنت فإنك إن أغنيتهم خير لك من أن تتركهم ماذا فقراء أن تتركهم فقراء وهذا والخير مطلوب في جميع الأحوال لكن قد يكون في حالة دون أخرى هو أولى انتهينا بفضل الله والحمد لله غدا ما سيكون درس يعني يمكن يأخذ المشايخ بعض الوقت